أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قبلئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائم الأرض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 ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعافهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهاد قَالَ سُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْرِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَسُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال الفتيان يجعلوا بضاعتهم في إجحالهم لعلهم يعرفون آئلا قلبوا إلى آلهم لعلهم يرجعون فلما فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا لو لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ولما فتعوا متاعهم وجدوا بضاءتهم رتس إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاءتنا رتس إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزاد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسلوا معكم حتى تؤتون موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موسقهم قال الله على ما نقول وكيل وَقَالَ يَا تَنِّيَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُبْنِي عَنْكُمْ مِنْ لَهِ مِنْ شَيْءٍ تَنفُقُوا إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أقولهم ما كان يبني عنهم من الظالم شيء إلا خاجة في نفسه حقوب قضاها وإن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أقاه قال إني أنا أقوك فلا تبتئس لما كانوا يعملون فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ بَلْ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا انْتَهَوْا عَنْهُ فَإِنَّكُمْ لَمِنَ السَّارِقِينَ قَالُوا قالوا نفتد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به دعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا ليفتد في الأرض وما كنا قالوا فما جزاؤنا وجلاؤه من مولد في رحله فهو جلاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه تذالك شدنا له ما كان لياخذ اخاه في دير الملك في لا ان يشاء الله نصل دعوات من من اشاء وسوقف الذي يريد عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخلهم من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تخفون قالوا يا لن ننسى وان لن ابى شيخا كبيرا فكل احدنا مكانه انها دواء كامل للمسلمين لَمَّا السَّيْئَةُ مِنْهُ خَنَصُونَ جِيًا هَذَا كَبِئُوم أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَفْلَحَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ يحكم الله لي وهو طير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سوق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للضيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لطادقون قال بل إنه هو العليم الحكيم وتغلى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَرَمَى مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَتَّنَا وَأَهْلَنَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَا فَأَنْفِلَنَا الرَّكْبَيْنِ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالُوا يَا لَيْتَنَا مَا فعلتم بيوسف لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يسلق ويصدر فإن الله لا يضيغ عجر المحسنين قال قد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجي أبي يأتي بصيرا واثوني بآلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد إيح يوسف لولا أن تفنه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 قالوا يا أبانا استغفر لنا جنوبنا إنا كنا خاطئين قال توفأ استغفر لكم ربي إلا هو الرفوع الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوانا بويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله اللهم امين ورفع بوي على العرش وقروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بإذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث حاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَسْطَعَ النَّاسُ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا لِكُلِّ الْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وهم فَأَمِنُوا وَأَنْتَ تَسْيِهِمْ رَاهِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَسْيِهُمْ السَّاعَةُ بَغْتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ أَنَا ذَلِكَ الَّذِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ فَإِلَيْهِ تَصْرِفُونَنَا وَمَنِ اسْتَجَابَ وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أغسلنا من قبلك إلا أجانا نوحي إليه أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنْ لَلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْحِلُونَ حَتَّى إِذَا السَّيْئَسَ الرُسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَجُوجُبُ جَاءَ أَوْ نَصْرُنَا فَلْيَجِئْ مَنْ شَاءَ وَلَا يُؤْذِنُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا يكترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أسر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد سرونها ثم استوى على العرش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 ومن كل الثمغات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقومهم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنو ونخو وغيضوان يسقى بالماء يخلف ولفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يول وان تعجل فعجب قولهم اذا كنتم ترابا اين هذا في خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم وان غائك الاغلال في وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعدلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدون غفرة للمسل جَزَاءُ الْأَثَامِ بِأَثَامٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ منزل ولكل قوم كل أنسى وما تغيق الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان من هو مستخف بالليل وسارع بالنار له معذبات من بين ومن خلفه يحسرونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإِلَٰهٌ أَوْجَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ أَمْ فَلَا مَوْلَىٰ لَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ رِقًّا ويتذبح الرحض بحمده والملائكة من خيفته ويوثل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دقوة الحق والذي يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الشافرين إلا في ضلال وإلا أن يتد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني ولا ضرا قل هل يستوي الأحمى والبطير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله طالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينحدون عليه في نار بِتِوَاه احييه او مساء ذبذ مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فام الذبذ فيذهب جفاء او ام بما ما استعن ذا فيمض في ال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 واب وما هم جهلوا وبالسلم هاج فمن يعلم انما ادلى اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اول الالباب الذين يوفوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ والذين قلوا بتغاء وجي ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلى أنية وأنفقوا مما وزقناهم سرا وَعَلَانِيَتُهُمْ وَيَجْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَثَانِي كَذَلِكَ يُدْخَلُونَ السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الرعي من بعد ميساته ويقطعون ما ويؤمنون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسك الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاطْمَئِنَّ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 لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يفكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليك واشكرت وإليه متاب ولو أن قرآنا سوير الشهر جبال قد به الارض او كل مذهل الموتى بل جعل الله الامواج جميعا افلم ييئس الذي لا امن لو شاء الله لهدن الناس جميعا ولا يدان الذين تفاو تصيبهم بما قنعوا طالعة أو تقل طريبا من داره حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهجئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو طائم على كل نفس كما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمون أم تنفئونه بما لا يعلم في الأرض أم في ظاهر بل جين للذين كفروا مكرهم وفدوا عن السبيل ومن يبطل لله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشف وما لهم من الله من واضح مثل الجنة الذي أعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وضلها تلك عقب الذين اتطروا وعقب الكافرين من الأحجاب من ينفر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن الدول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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَجْتَهِدْ وَيَسْتَفْتِي مِنَ النَّاسِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن يَعْصِ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوْفَيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْفُبُ لَا مُعَصِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وقد مكر الذين من قبلهم فإلا إلمسوا جميرا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الذار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل شفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف ثامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلا ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغير للكافرين من, من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عنها سبيل الله ويبغونا عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء فهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موزا بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات وإذ قال موسى لقومه اذكروا نحمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يشومونكم سوء العذاب يشومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن تألن ربكم لإن يَتوبُ ثُمَّ لَازِداً لَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالُوا إِن تَذْكُرُوا فَقَدْ كُنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم وسلهم بالبينات فرجوا أيديهم فيه وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مليم قالت رسلهم أفل لا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 عَمَّا كَانَ يَحْمِلُ آبَاؤُهُ فَأُولَئِكَ هَاتُوا بِالطَّالِبِ بِهِ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ رُسُلُنَا إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يشاء وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا إِلَّا أَن نَّتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَإِلَيْهِ لَن وَلَنَسْفِرَنَّ لَكَ عَلَى مَا هُمْ فِيهُنَا وَعَنَ اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لْأُسْلِمَنَّ لَنُخْرِجَنَّ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مطامي وخاف ضعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد يتجرع ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب ظليم مثل الذين كفروا برقفهم أعمال كرمان اشتدت في الريق في يوم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 فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهذ أنتم فهذ أن لو هدان الله لهديناكم شواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محير وقال الشيطان لما قطي الأمر إنه إن الله وعدكم وحد الحس ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا وما أنتم بمصرخ إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذار أليم وأجفل الذين آمنوا تأتي الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أفلها ثابتون وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يتست من فوق الأرض ما لها من قرار تشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء رحمة الله كفرا وأحلوا قومهم كار البوار جهنم يصلون عاء وبئس القوار وجعلوا لله أنزادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كُلُّ عِبَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ خَشْيَةِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ وَلَا خِلَالٌ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات للصلكم وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالضَّحَىٰ ۖ وَالْقَمَرَ دَنَا ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم ۖ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ ذانا لظنهم كفأ وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا واجلب لي وبني أن نعقد الأصنام ربي إنه قد لبى كثيرا من الناس فمن تبعني فإن ومن عقاني فإنك غفور وحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي الغير في ذوء عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ووزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يغفى على الله من شيء من لا في ولا في السماء الحمد لله الذي وعبني على الكبى إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الضعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقف الجعاء ربنا اغسر لي وجوانبي والمؤمنين يوم يطوره الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخروا يوم ذل خصبيل ادفوا وضينا من غير لا يمد الىهم طرفهم واسجدتهم هواه وان لر الناس في العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرج ونفتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم في الزوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أن وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتجول ليه الجبال فلا تخسبن الله مخلف وحيه رسولة إن الله عزيز من انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وغلوا لله الواحد القفار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأفقاد ترى وترشى وجوه النار ليجري الله كل نفذ ما كسبت إن الله سيع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلمون